وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد فاعلموا رحمكم الله أن دين الإسلام هذا الدين العظيم جاء برسالة أخلاقية شاملة كاملة جاء هذا الدين العظيم بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات والأخلاق قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق حصر النبي صلى الله عليه وسلم دعوته لأنها لتتميم مكارم الأخلاق فجاء بحسن الخلق مع الله وبحسن الخلق مع خلق الله فاهتد الصحابة رضي الله عنهم بذلك فكانوا أحسن الناس أخلاقا واعتم بهم من بعدهم ولكن ما يزال حسن الخلق يضعف في هذه الأمة جيلا بعد جيل حتى كان من الناس من يظن أن الإسلام إنما جاء فقط بالصلات والصيام والزكاة والعبادة, والعبادة المخصوصة لله سبحانه وتعالى وأكرم بهذه العبادات من عبادات عظيمة إننا لا نقلل من شأنها بل إنها أركان الإسلام ومبانيه العظام ولكننا نصحح هذا الفهم الخاطئ. الذي ظن أن الإسلام ما دعا إلى محاسن الأخلاق، ولا تسمعون بعون الله وقوته في هذه الخطبة، ما تقر به أعينكم، وتطمئن وتبتهج به قلوبكم من فضل حسن الخلق الذي جاء به الكتاب والسنة. ولكن قبل ذلك اعلموا أن حسن الخلق نوعان منهما يكون جبليا بمعنى أن الله سبحانه فطر هذا العبد على هذا الخلق كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم ومن حسن الخلق كذلك بل من الأخلاق عامة ما هو كثبي يستطيع الإنسان أن يكتسبه لذلك يقول عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحر الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقع إذن يستطيع الإنسان أن يكتسب بعض الأخلاق من خلال تكلف هذه الأخلاق والتصدر عليها والتعود عليها وإنزام النفس بها حتى تصير بعد ذلك خلقا طبيعيا لهذا الإنسان ما هو حسن الخلق يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله حسن الخلق صلافة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى ويقول الإمام أحمد رحمه الله حسن الخلق ألا تغضب ولا تحسد. وقال مرة وقال مرة شصن الخلق أن تتحمل ما يأتيك من الناس إذن هذا هو شصن الخلق يشمل جميع ما تعرفه أيها العبد المؤمن من أخلاق تكون حسنة كليني للناس والتبسم في وجوههم والتكلم بالكلام الحسن والكلمة الطيبة والشجاعة والصبر والحلم وغير ذلك من أخلاق كثيرة كل هذا يدخل تحت حسن الخلق لقد دعى الإسلام إلى حسن الخلق بدعوة عظيمة ورغب فيه ترغيبا شديدا وأنا أسمعكم شيئا من ذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن من خياركم أحسنكم أخلاقا فإذا أردت أن تكون من خيار خلق الله فعليك أن تكون ممن يحسن قلقه قال عليه الصلاة والسلام واسمع ما من شيء أسقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق أسقل شيء يكون في ميزان العبد يوم القيامة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق قال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم أكمل المؤمنين إيمانا أعلى درجات الإيمان إنما تكون لمن هو أحسن الناس أخلاقا فكلما حسن خلقك كلما ترقيت في مدارج الإيمان وخياركم خياركم لنسائهم لماذا؟ لأن الإنسان مع زوجه يظهر على حقيقته لأن الإنسان لا يتكلف في خلقه وفي تعامله مع زوجته إنما يظهر ما هو عليه فمن يكون أحسن الناس لزوجه فإنه يكون أحسن الناس للناس قال عليه الصلاة والسلام إن العبد المؤمن ليجزرق بحسن خلقه درجة الصائم القائم بحسن الخلق يبلغ العبد درجة من يطوم النهار تطوعا ويقوم الليل نفلا بحسن خلقه يقول عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا بل يقول الله سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عذاوة كأنه ولي حنيم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم معنى الآية إذا قُبلت بالإساءة فقدم الحسن وبادر بالإصلاح فمن أساء إليك فأحسن إليه فإنها لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن النتيجة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولكن هذه المنزلة هذا القلق العظيم أن تقابل الإساءة بالإحسان هذه الوصية ما يلقاها إلا الذين صبروا تحتاج إلى صبر وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم نصيب إلا ذو نصيب عظيم وافر من الحسنات والأجور عند الله سبحانه وتعالى يصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن فيقول المؤمن من يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف المؤمن من يألفه الناس من يرتاح إليه الناس من يحبه الناس بل يقول عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة من ملأ أذنيه من ثناء الناس وهو يسمع في الحياة ملأ أذنيه من ثناء الناس لماذا؟ لحسن خلقه وإن أهل النار من ملأ أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع عياذا بالله سبحانه وتعالى يقول عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو ترد عنه ولا ولأن أمشي في حاجة أخي أحب إليه من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا أن يمشي المسلم في حاجة أخيه المسلم أفضل من الاعتكاف في المسجد النبوي شهرا كاملا ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظه ولا ان شاء لا امثل منى الله قلبه رجاء يوم القيامه ومن مشى في حاجه اخيه المسلم حتى تتهيئ له اثبت الله له قدمه يوم تزول الاقدام ولذلك كان من تكلم بهذا الكلام المختار صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا يقول أنت رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا ولكم في رسول الله أسوة حسنة أضرب على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مثالا واحدا لأنني لو شئت أن أذكر بعض ذلك لاحتاج ذلك إلى خطب كثيرة يقول أنس رضي الله عنه وتأمن لقد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين وكان أنس ذاك صديا صغيرا فلا يكاد يحسن الخدمة أصلا ولكن يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشرة سنين، فما قال لي أف قط ولا قال لي لشيء فعلته لماذا فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا لولا أن الحديث الصحيح جاء بذلك لقلنا إن هذا ضرب من الخيال، ولكن هذا ليس ببعيد على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، خادم يخدمه، لا نقول لم يضربه أو لم يعنفه، بل لم يقل له أوف، ولم يعاتبه على شيء فعله أو على شيء تركه. صلى الله عليه وسلم بل إنه عليه الصلاة والسلام كان من أحسن الناس خلقا حتى قبل الإسلام في الجاهلية لذلك لما نزل عليه الوحي وخاف خوفا شديدا وذهب إلى خديجة رضي الله عنها وقال زملوني زملوني وأخبر خديجة بالخبر قال لقد خشيت على نفسي خشيا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيبه مكروه من هول ما رأى ومن هول ما سمع فقالت له خديجة رضي الله عنها كلا والله لا يخذيك الله أبدا إنك لا تصل الرحمة وتكتب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق لذلك كان يلقب في الجاهلية بالصادق الأمين ويلخص ذلك كله شهادة من رب العالمين لنبيه الأمين وإنك لعلى خلق عظيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقابل حسن الخلق يقابله سيء الخلق هذا وإن بعض الناس من يكون فيه أخلاق طيبة نحن لا نقسم الناس كثنين بعض الناس بل معظم الناس يجتمع فيهم أخلاق حسنة وبعض الأخلاق السيئة هذه الأخلاق السيئة مفاتدها عظيمة في الدنيا والآخرة على الفرد وعلى المجتمع لا تقتصر هذه المفاسد على تضييع تلك الأزور التي تكلمنا عنها آنفا، وعلى تضييع تلك المنزلة التي تكلمنا عنها آنفا، وإنما تتعدى إلى أن تبطل حسنات العبد. سأل النبي صلى الله عليه وسلم. أصحابه قال من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درغم له ولا متاع قال عليه الصلاة والسلام المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام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 لا نقول كما يقول بعض الناس إن سيئ الخلق لا تنفعه صلاته أو صلاته غير مقبولة هذا كلام غير صحيح لأن الحديث أثبت أن له حسنات ولكن هذه الحسنات التي تعب عليها وتكلف العناء في تحصيلها ووجد المشقة في إثباتها ضيعها هباء منثورا ووزعها على الناس بغير عمل, عمل عمل عملوه وبغير كسب اكتسبوه أفلف تعب على حسناته ثم وزعها على الناس فنقول لمثل هذا لا نقول له لا تفلي ولا تصم ولا تزكي بل نقول له احذر وحافظ على حسناتك في صلاتك وزكاتك وصيامك. يقول عليه الصلاة والسلام دب إليكم داء الأمن من قبلكم الحسد والبغضاء والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعب ولكن تحلق الدين. والذي نفس بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاقوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم يقول الحسن البصري من ساء خلقه عذب نفسه نعم عذب نفسه في الدنيا والآخرة فبينما يكون حسن الخلق مرتاح البال مطمئن النفس لا حسد ولا بغضاء ولا كراهية ولا حقدة ولا بخنة ولا شحة ولا جبن ولا خوف يكون سيء الخلق على العكس من ذلك يتلوى ويتمرع في البغضاء والشقد والحسد والشرط على المال والشح والبخل وغير ذلك من سيء الأخلاق فيعذب نفسه في الدنيا قبل الآخر هذه الأخلاق الحسنة دعا إليها الإسلام فشمل فيها الخلق كلهم لا أقول المسلمين فقط بل وغير المسلمين بل وشمل الزواب كذلك فمع الوالدين يقول الله تعالى فلا تقل لهما أفل ولا تنهرهما ومع الجار يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر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 ومن يتولهم فأولاهك هم الظالمون بل عليك أن تحسن خلقك مع الحيوانات أجلكم الله قال عليه الصلاة والسلام وهذا باب واتع باب الرزق بالحيوان في الإخلام قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم يعني الأنعام والذواب فأحسنوا الزبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته دخلت امرأة النار في هرة حبثتها ودخلت بغي من بغايا بني إسرائيل دانية دخلت الجنة في كلب سقت غماها سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إني لا أذبح الشاة فأرحمها. يعني أحزن عليها، يكون في قلبه رحمة عليها. مع أن هذا العمل قد يكون قربة إلى الله سبحانه، ولا يستغني عنه الناس في طعامهم. إني لا أذبح الشاة فأرحمها. أو قال. إني لا أرحم الشاة أن أذبحها فقال عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة والشاة إن رحمتها لك أجر والشاة إن رحمتها لك أجر أسأل الله سبحانه أن يحسن أخلاقنا اللهم اجنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم آمنا في أوطاننا وأصبح أئمتنا وولا تأورنا اللهم وفق بلك البلاد للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان اللهم أجرهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعه